فأهلكوا بالطغيان، وأما عدو فأهلكوا بريح، فأهلكوا بريح صرصر النعاتية، سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما، فترى القوم. صرعك أنهم أعجاز نخل كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من بقية وجاء فرعون ومن قبله ومن قبل بالخاطئة.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 الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكت عدكت واحدة فيوم إذ وقعت الواقعة وشقت السماء ك فوقهم يوم إذن ثمانية يوم إذن تعرضون يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافيا يوم إذن سابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هني كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أتكتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت. صلون ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ذرعها سبعون ذراعا فسلوه. سَلْهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا هو أسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح بسم ربك العظيم.